وقال فرعون دروني أقوى موسى واليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف أن يبدل لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفتاد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يتبسم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبا فعليه كذب وان انت صادق يصبكم بعض الذي يعدكم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 له فما له منها